في فصل يتناول خلاف السلف في التفسير وأنه خلاف تناول. قال رحمه الله الخلاف بين السلف في التفسير قليل، التنازع بين السلف في تفسير كتاب الله قليل من إلى التنازع والاختلاف في الأحكام والمراد بالسلف أهل القرون أولى الثلاثه المفضلة وذلك إذا قسنا هذا الخلاف بالخلاف في الأحكام فترى الاختلاف في الأحكام كثيرا اختلفوا مثلا في الجهر بالبسمله في الصلاة الجهريه هل يجهر الايمان بالبسمله في اول الفاتحه او يسرها اختلفوا كذلك في اشاره السبابه في التشابه هل يشير ويقتصر على الاشاره ام يحركها مع الإشارة تلفوا كذلك في الصلاة النافلة المطلقة في أوقات النهي هل يصلي الإنسان في أوقات النهي صلاة النافلة مطلقا أو لا يصلي مطلقا أو المسألة فيها تفصيل على خلاف؟ تلف في مسائل عدة وأمور شتى، لكن الاختلاف في التفسير فإنه قليل محصور، وإن وقع خلاف فخلاف تناول لا يوجب تضاداً، هناك اختلاف تضاد، هذا يقول بالحرمة وهذا يقول بالجواز، هذا يقول. بالاستحالة وذاك أقول بالإمكان هذا اختلاف فضر يوجد فرقة أما أكثر اختلاف في التفسير واختلاف تنوع جنس وتحته أنواع جنس البشر منهم عرب منهم عجب منهم كرس منهم روم منهم غير ذلك أنواع كذلك الخلاف في التفسير يأتيك مثلا كلمه واحده هي جنس واحد ثم لا تسالون يومئذ عن النعيم النعيم هذا الجنس تحت انواع الماء نوع الاولاد نوع الازواج نوع المال نوع وعد ما شئت من انواع النعيم يجمعها جنس واحد اغلب خلاف السلف في التفسير ناشئ من اختلاف الانواع هذا يعبر تعبير وهذا يعبر بتعبير آخر والنص يشمل هذا وتلو لما جاء السلف مفسرون الصلاة المستقيم الذي في الدنيا منهم من قال سورة مصطفى في الدنيا هو الإسلام ومنهم من قال هو السنة ومنهم من قال هو العلم منهم من قال ترك الأهواء كلها يجمعها عاشين رحمة قال رحمه الله تعالى وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير وكلما طرأتهم في كتب التفسير الذي تعتني بالماثور كنت قريبا إلى الصواب كتفسير ابن كثير وابن جرير من قبل وتفسير ابن أبي حاتم بالمأثور بالروايات وتفسير عبد الرزاق بالماثور وتفسير السيوطي أطر المنظور وتفسير الشوكاني فتح القدير تفسير بالماثور وكلما اطلعت في التفسير التي تعتمد بالرأي وجدت فيها شيئا من الخلاف قالوا خلافهم في الأحكام من خلافهم في التفسير الأحكام يعني الأحكام الفقيل وغالهم يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لاختلاف طبع اختلاف تنوع واختلاف افهام أصله ما وقع الصحابة رضي الله عنه لما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن كان يومين بالله يومين آخر فلا يصلي النال عصر إلا في بني هريضة فأذن العصرهم بالطريق انقسموا فرقتين فرقة قالوا نصلي في الوقت ولا ننتظر حتى نصل بني هريضة وفرقة قالوا لا لا بد الحمد لله نصبر حتى نأتي بني قريضة العصر ولو خرج الوقت النبي عليه الصلاة والسلام علم بالتصرفين من الصحابة الكرام رضى الله عليهم فلم ينكر على واحد منهم كان هذا هو خلاف الأفهام خلاف الأفهام خلاف الأفهام, الأفهام لا يوجب تفرخا وتنازعا أي قلبيا لا يؤثر على الولاء والبراء لا يؤثر على علاقة الناس بالموجة كذلك اختلاف التنوع أما اختلاف التضار فهو المذموم والذي دمه الله سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم والذي وقع فيه الأمم قبلنا قال ولا اختلاف تضاد وذلك صنفان احدهما ان يعثر كل واحد منهما عن المراد بعباره وحيده غير عباره الصحيحه تدل على معنى في المسمى غير المعنى الاخر يعني عندكم السيف السيف ترى تنقولون البطله ترى تنقول المهند طارت أن يقولون كذا طارت أن يقولون وكل أصاف ترجع إلى الشيء واحد مسمى واحد وموصوف واحد مع اعتحال المسمى بمنزلة الأسماء المتكافئه أي المتقاربة التي بين المترادفة والمتباهنة كما قيل باسم السيد الصارم والمهند هل هي أسماء متقارب أو صارم متقارب وذلك مثل أسماء الله الحسنى وأسماء رسوله صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول أسماء الله الحسنى اعلام وأصاب اعلام باعتبار دلالتها على ذات الوحيد فالسميع البصير العليم الحكيم العزيز تدل على ذات الوحيد والمعاني مختلفة معنى السمع ليس كمعنى البصر والبصر ليس كمعنى العلم هذا معنى وذاك معنى والمعتزله قالوا لا نثبت هذه المعنى ولا نثبت هذه الصفات انما نثبت اسماء ولا نثبت الصفات وهذه الاسماء لا يلزم منها التعدد وهذا كلام اهل السنه إنه لا يلزم منها التعدد اما هم ظنوا أنهم لو أثبتوا الصفات لزم من العالم، فمن هنا انكروا الصفات واثبتوا أسماء مجردة عن الصفات. اسماء الله سبحانه وتعالى ليست كاسماء المخلوقين أسماء المخلوق الأصل فيها أنها علم مجردة عن الوصف، وعن المعاني. وهناك من المخلوقين من هو اسمه أحمد وليس بحميد السير. ولا بحميد الفعال ومن المخلوطين من اسم صالح وليس بصالح في فعل ولا اعتقاد ولا سيرته فأسماء الله علام وأوصاف أما أسماء المخلوطين فالاصط فيها أنها علام علام ليست اشتمل على العالم إلا أسماء النبي على الصلاة والسلام بسمو محمد بسمو أحمد بسمو الحاجة واسمه الماح وإلى غير ذلك من الأسماء التي ثبتت للنبي عليه الصلاة على صلاة والسلام وشرحها العلماء وتدل على معاني حسنة ونعوت كامله قال لمنزلة الأسماء المتكافئه التي بين المترادفة المتدين الترادف واختلاف في الألفاظ واتحاد في المعنى. كالبر والقامل والمتباينة المتقابلة اختلاف في الألفاظ والمعنى أما المترادفة اتحاد في مدى في المعنى واختلاف في الألفاظ والبر والقمح الغيث والمطف مختلفه مختلفة واحد والمعنى المتباينة المتقابلة الخير والشرب الطعام والمعصية هذه غير هذي. وهناك الفاظ متكافئة أي متقالبة متساوية كما قيل باسم اسم السيف الصارم والمهند والبطار والأسد قالوا الأسد خمسمائة اسم عند العرب دخل أبو قول عليه على أحد الخلفاء. فالذي يظهر من السياق أن المعري عارض الخليفة في كلمة وقال أسفت يا كلب وقال الكلب الذي لا يعلم إن ستين اسم. فجاء الإمام الصيوطي في عصره قرن التاسع فألك رسالة فيها اسم الكلم فبلغ إلى سعيا. معنى؟ لغة عرب خسيحة في واسعة فيها مترادفات كثيره قالوا للأسد خلسمات اسد للثعبان مئة اسم والأسد له أسماء كثيرة نعرف من القرب الأسد والغدنطر والقصورة وأسامة القاض وبو الحارف وكذا, وكذا. Look and look at how many والمراد شيء واحد كما with it And thebaum brand وذلك مثل statue الله الحسنى the Pope has said, the Pope is one hundred and the one of his revealed acts And those call such the elders هي مترادفة باعتبار ماذا أخذ لا دلالتي على ذات الوحيد لا ذات المتعدد وإذا نظرنا إلى الصفات المعاني فهي متمينة عرفنا متغير وبهذا يكون كمال الله عز وجل لا يكون كماله إلا بهذا كلما كفرت أسماء المسمى دلت على شرق كلما كثرت أوصاف المسمى الجميل الحسنة دلت على علوم منزلة. مالا إخوة؟ ولذا الصحيح عند السنة والجماعة أن أسماء الله غير محصورة في عدد معين. إنما هي كثيرة. علمنا منها ما علمناه وجهلنا منها ما جهلنا. قال وذلك مثل أسماء الله الحسنى. سميت حسنى لانها بالغه في الحسن غايته وممتعه ولم يقل حسنه لان حسنه دون حسنى حسنى مؤنث ام احسن افعل ترضيه عندنا افعل وعندنا فضله عندنا اكبر وعندنا كبرى عندنا اصغر وعندنا صغرى الحسنى مؤنث احسن وأما ابن الوزير فقال حسنا جمع أحسن ولا يعرف هذا في اللغة قال وأسماء رسوله صلى الله عليه وسلم التي شرحه ابن القيم رحمه الله في زاد الجمع شرح أسماء النبي عليه الصلاه والسلام وأسماء القرآن القرآن والفرقان على أسماء كثيره الذكر وخذ من هذا القبيل أسماء على مسمى لأن القرآن هذا من كلام الله والكلام صفه من صفات الله قالوا اسماء القرآن فإن أسماء الله كلها تدل على مسمى واحد فليس دعاء باسم من اسماء الحسنى مضرطا لدعائه باسم الأخ قلتها الله هدو الرحمن ايما تدعو فلو الأسماء الحسنة اذا قلت يا رحمن فصدت بهذا الله اذا قلت يا عليم فصدت بهذا الله اذا قلت يا سميع يا رؤوف يا لطيف بالعباد فصدت بهذا مسمى واحد هو الله سبحانه وتعالى ولذا الاسماء تاتي تابعه للفض الجلاله الاسماء تاتي نعه للفض الجلاله الله والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن إلى آخر ذلك قال بل الأمر الآن ابن تيميه رحمه الله يمهد لك ويقعد لك ونظر لك ويذكر لك النظائر التي نعلمها ونسلم بها لكي يصل بنا بنهاية إلى توضيح اختلاف التنوع في التفسير قال تعالى: قل ادعوا الله أو ارحمانا أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى وكل اسم من أسمائه يدل على الذات المسماة الله علم على الذات العلية المسماة بالاسماء الحسنى والمنصوفة بالصفات الكاملة وكل اسم من أسماء يدل على الذات المسماة وعلى الصفة التي تضمنها باسمه العليم يدل على الذات والعلم وأيضا يدل على الأثر والمنفضة العليم القدير الشعيد السميع البصير الغفور الغفار الشاكر الشكور كل هذه أسماء متعدية الأسماء المتعدية تثبت ثلاثة أركض أروف الأول نسم ثاني الصفر. الثالث الاثر والمفعول كل اسم يتعلق بالرزق بالخلق بالثواب بالعقاب هو من الاسماء المتعديه ولما نقول من الاسماء المتعديه اي التي لها اثر في الخلق لها مفعولات انكر ذلك المعتزله واهل البدعه حتى سموا الله عز وجل بأسماء لا فائدة من ورائها ولا أثر من ورائها حقيقة التعطيل مآلها إلى التعطيل والتخلي وتعرية الله من أسماءه وصفاته والعطل من السماوات العلا والعرش أخلوا من رحمه وإذا كان من الاسماء غير المتعديه فيمكن امراها الاسم الصل الحي العظيم الكبير وما الى ذلك على خط الحرف وهناك اسماء كثيره متعدية غير متعديه اذا من الاسماء المتعديه كيف ضابطها الدكتور وليد كل ما يتعلق عن الرزق والرزق, والرزق والتدبير والثواب والعقاب هم الاسماء المتعدين وكل اسم لازم غير متعدين لا يتعلق بها بل يتعلق اكثر من يتعلق بذات الله كالحي الكبير العظيم اسالكم الان القيوم من اي الانواع ان تجيبوا كلكم اجبوا في نفس واحد اي نوع القيوم قائم بنفسي مقيم للغير نعم ان الله رفس السماوات والارض انت تزول ان تقوم السماوات والارض باذنه لامره معناها الشهيد من ازمان ايه؟ طب اجيبها الخالق العظيم غير المتعدي الحي غير المتعدي قيس في كم امر؟ غير متعدي بهذا امور امور انتم عارفين التعدي واللزوم في باب الفعل الفعل المتعدي يتعدى الى مفعول او يتعدى الى أما اما الفعل غير المتعدي لا يتعدى الى مفعول ولا يتعدى شرب محمد للبنى هذا شرب فعل متعد كتب زيد الدرس هذا فعل متعد ركب علي السيارة هذا فعل متعدد أما إذا قلت جاء زيدم هذا فعل لازم غير متعدد حضر بكر هذا فعل غير متعدد لا يحتاج إلى المخروض ولا يتعدى بالحافظ بعد ذلك ذهبت من البيت إلى المدرسة هذا يتعدى بالحافظ عرفنا؟ نجد التقريب للمسألة والقائزة فولو كل اسم من اسماءيه يدل على ذات مسمى وعلى الصفه التي تضمنها الاسم كل هذه يدل على الذات والعلم والعلم وقيه والان الاظهر والمقصود على الذات والقدره كذلك الرحيم كذلك يدل على ثلاثه اركان ثلاثة لأن هذه اسماء ماذا؟ قالوا من انكرت لاله الاسماء على صفات من يدعي الضابط وقوله من جنس قول اولئك الضابطيه الذين يقول يشير يشير الى ان حزم اهو وابن حزم رحمه الله امام السنه والحديث والاتباع لكنه جامد في الفروع مؤول في الدرس الوسط معطّل في الاسماء والصفات، وافق على السنة في مسائل عدة. أعظم هذه المسائل ذم الإرجاء وتقرير الإيمان على طريقة هذه السنة. الباب الثاني باب المشيئة والقدر. فقد أحسن في هذين البابين أيهما أحسن؟ But لكن لو came to the name of the Sifat, he would have given the name of the Sifat. Why? Because it was the first على كبر، was born with a hundred that belonged to the philosophy سلك مسلك الجمود مع الالفاظ والحروف والنصوص ولذا تجده في كتاب النكاح مثلا في باب استئذان الجكر والثيل النبي عليه الصلاه والسلام قال اذن البكر صماطها قال رحمه الله لو تكلمت وقالت اريد فالعقل بطل، لماذا يوجب علينا ان تصمت ألا تتكلم وهذا من تموت رحمه الله والا هو شديد غيره على السنه واتباعه رحمه الله تعالى قال ومن انكر دلاله أسمائه على صفاته ممن يتاب ظاهر وقوله من جنس قول الغلاه الباطنيه القرامطه الذين يقولون لا يقال هو حي ولا ليس بحي هؤلاء عند العلماء اسمهم من ينفون النقيضين شوفوا كيف من ينفون النقيضين والنقيضان لا يستمعان ولا يرتفعان مسلمات عند العلماء وفي العقود بدائه العقول ان النقيضين لا يرتفعان ولا يستمعان هؤلاء غلات الباطنيه القرامض والفلاسفه يقولون لا يقال هو حي يعني لا ينفون أنه حي وينفون أنه ليس كحي ما هذا هذا مخالف للفطر والطول اسمه عند العلماء إيه؟ من ينفون النقضين بل ينفون عنه النقضين فإن أولئك القرامط الباطلية ترمطا نسبة إلى قرمط حمدان هذا رجل نشأ في بلاد القطيف والجسال وتمركز هناك وجمع حوله جماعة هم الذين نهبوا الحجر الاسود في سنة من السنوات وبقي عندهم مزيد يزيد عن والناس. لا يتمسحون بالحجر الأسود عندهم حتى جاء من يعني من أيديهم والله في مكانه قال فإن هؤلاء القراصنة الباطنية القراصنة هؤلاء الذين قرنتونا في النصوص أعولوا لها تأويلاً باطنياً يقولون الصيام معناه حبس سر الشيخ ليس المراد صيام ثلاثين يوما في رمضان الصلاه معناه الصله بينك وبين الشيخ الحج الحج الى المشاهد والاضرحه والمزارات والقبور يفسرون كل شيء بغير تفسيري الذي عندها السنة يقولون هذه النصوص باطل أنتم لا تطلعون عليه قرامت. قال فإن أولئك القرامط الباطنية لا ينكرون اسما هو علم محر كالمضمرات وإنما ينكرون ما في أسماء الحسن من صفات الاثبات على إن الله يأمركم أن تدبعوا بقرة قالوا بقر عائشة هالجب توطوهو قالوا بكر عمر مش عدرك معناه نسأل الله يا قالوا إنما ينكرون ما في اسماء الحسنى من صفات الإثبات فمن وفقهم على مقصودين كان مع دعواه الغلو في الظاهر وافق النغلات الباطنيه في ذلك وليس هذا موضع بسط ذلك انتم تلاحظون شوف شيخ إنسان التأكيد يتكلم في, في تفسيره هو يغلب الكلام في ما يجد خفيا إلا ويقف فيه وتعطف ويستطل و... ونحن وراء ننصر لا نستطيع أن نقف هذا هو والآن بيكلمة بمقابل تفسير أدخلنا في باب العطاء لأن هذا الشيء يغلب عليك معنا؟ وفي كل ممكن أنت لو تقرا عشرين كتابا لشخص السلام بالتأمير تجد نفس الوثير تسير عليه وهذا أيضا شرح تلميذ ابن طيب عندما يريد أن يتكلم في مساله تجدونه يستطرد حتى يعني ينسى القارئ ما هو مقصود الموضوع ما هو مقصود كتاب لماذا اقول في هذا بهذا الكتاب ينسى بعد زمان كم صفحه عشر صفحات اذا القارئ يتذكر انه ما كان في هذا الموضوع انما كان في موضوع هذا ليس يلان أذانين العلم يتوارض يعني اذهانهم ربما تصلق أقلامهم هذا هو لذلك شرح السبب لماذا ما كان يرفع القلم عندما يكتب إلا لينطق من سطر لسطر أو للمحبر عايز يكبر من المحبر كما ذكرنا بهذا التلميذ من ذلك ما كان انما شفك الكلام وبس شوفوا بعضهم ولا ينطق قال لا رجع المفصول أو قال وإنما المفصول أن كل اسم من أسماء يدل على ذاته وعلى ما في الاسم من صفاته ويدل أيضا على الصفة التي في الاسم الآخر بطريق النزو إذن هو يريد أن يقاعد لنا قاعدة ويذكرنا مقاعدة أن دلالات أسماء الله وصفاته تكون بالمطابقه قارة وبالتضمن طاره اخرى وبالالتزام طارة ثانية هذا يعني اذا قلت الله الخالق دل على انه عليم قدير حي قيوم الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلم ان الله على كل شيء قدير وان الله قد عظم كل شيء علم اذا من من انه الكون خالقا عرفنا انه عليم عرفنا انه قدير اهو الان وان من المفصود ان كل اسم من اسماءه يدل على ذات هذا واحد وعلى ما في الاسم من صفات ويدل ايضا على الصفه التي في الاسم الاخر بطريق منه عندنا دلاله المطابقه دلاله اللفظ على كل معناها سياره كلمه سياره تدل على جميع اجزاء السياره بيت يدل بالمطابقه على جميع اجزاء البيت غرفه النوم غرفه الصالون المطبخ الحمام جميع ما البيت على كل معنى يقول المطابقة هي التساوي والمماثلة معنى عندنا دلالة التضمن دلالة المتابقون على جزء المتابقون لو قلنا بيت بدلالة المطابقة يدل على جزء من أجزاء هو المتابقون هنا هو المتابقون هنا هو يقول له على الذات وصفة الرحمة بالمضابط. طب يقول له في التضمن على الذات وذات والصقة. الدلالة ثالثة دلالة الالتزام. دلالة اللام على شيء خارجي عنه. دلالة اللام على شيء خارجي. لو كنا هذه السيارة تقول بالالتزام على إيه؟ على مهندس؟ على صانع؟ على مصمم؟ يعني كلمه سياره ما, ما تشير الى كلمه مهندس فرصه لكن باللزوم عندنا في كتاب الله عز وجل على زياده الايمان في مواضع كثيره باللزوم يدل على النقصان يعني ما في ايه من كتاب الله فيها التنصوص على نقصان ايه انما التنصوص على الزياده وقوه الايمان ارتفاع التطوع لكن هل فيها نقصان ايها الاخوه ليس فيها نقصان انما منين اخذها نقصان في دلاله الاتزان ها هنا يقول ويدل ايضا على الصفه التي في اسم الاخر او الاخر بطريق اللزوم اذا اذا قلنا الله قدير بطريق النزول يكون حيا يكون قويا يكون قائما بنفسه مقيم للغير لان قدير يتضمن يلزم هذا منه قدير اذا هو الرزاق فهم لان الضعيف لا يرزق قدير اذا هو عليم لأن الجهل ضعف وعجز طيب قدير اذا حي والميت لا يكون قدير قدير إذن له مشيئة فالذي له ليس له مشيئة لا يكون قديرا يكون عزيزا طيب قدير إذن له غرادة قدير إذن لا يفنى منين عرفنا هذا كله بدلالة الانتزام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 لم يقتصر من الجمل، ولا يفسد هذا صلى الله إن الله يأمركم أن تؤدوا الامانات إلى أهلية طيب من لوازم أداء الأمانة أنك تحفظها في حرز يناسبها ما واحد يعطيك قلم تلقيه على المكتب كواحد يعطيك ألف دولار ترميع على المكتب هذه لها حرز وهذه لها حرز هذا كله داخل إيه؟ في الأمر بأداء الأمنات عرفنا هذا من اين لدلالة الانتزام فهي نافعة لطالب العين هذا الذي أشر إليه الشيء ويدل أيضا على الصفة التي في الاسم الآخر في الاسم الآخر بطريق النزل المعنى دلالة الدلالة أي الإرشاد معنا يا أخوة الدلالة الإرشاد والمفهوم يعني دلالة المطابقة يعني المفهوم الذي نفهمه من دلالة المطابقه من أسماء الله دلالة مطابقة دلالة تضمن دلالة الالتزام دلالة التضمن التضمن هو معنى الشمول والاستيعاب في اللغة اللزوم يلزم من هذا الشيء وناخر غير الذي يدل عليه اللفظ اذا دلالته عند الكشفي في الزاويه دلاله مطابقه ما معناه نسبه على كل معناه هذه المطابقه المساواه المماثله عرفت طيب دلاله الالتزام عندك ما معناها دلالة اللفظ على شيء خارج عنه اللفظ هذا الذي بين يدينا يدل على معنى آخر خارج عن هذا اللفظ عن معنى هذا اللفظ وقالب هذا اللفظ طيب من التضمن شنو التضمن دلاله اللفظ شيء مكتوب تعريفه مكتوب اللفظ على جزء من على بعض معناه اذن دلالة المطابقة دلالة مساواه وممثله دلالة التضامن جزئية دلالة الانتزام خارج عن المصر دلالة ماخوذه من خارج المصر مثل لنا بالمطابقة الرحمن يدل بالمطابقه بالمطابقة على ماذا؟ على شيء على الذات والصفة منعين اذن المعتزله لهم في القاعدة هذه ولهم في القاعدة الأولى وهم سقطوا ما بين الخرجة وراحنا كده سقطوا معنا شيخ. إذن المعتزلة بأي حد بأي قاعدة من قاعدة السنة محجوجون هذه أصلها قواعد منطقي المطابقة التضمن الالتزام أصلاقوا منطقي نحتاج عند اصول الفقه عندما ندرس اصول اهل السنه جماعه توبيا في هذا البلد ليردوا بها المعتزله ليبينوا ضلال وزيف وفساد عقيده المعتزله من كل الجهات معنى ايه؟ اذا أكرر المرض المخ ما معنى دلاله المطابقه شيخ؟ دلاله البسط على ما معنى جميل اذا دلالة مطابقه دلاله تساوي وتماثل معنا؟ عندكم الآن الباب هذا طابق الفتحة ولا ما طابق في نقصان طابق الفتح يعني سواها النافذة هذه طابقت ولا ما طابقت طابقت شن عفوا طابقت شن طابقت يعني سود اتفاق بيسموها إيه موافقة موافقة دلالة المطابقة دلالة موافقة عرفنا أن نائمون يسرقون، الصاحون إذا دون يقبض. إذاً على علينا الآن دلالة مطابقة، دلالة موافقة. موافقة شنو لها؟ طبق، موافقة طبقها سواها طيب ودلالة التضمن دلالة جزئية. أبو جلال تلك الشيخ محمد فهم؟ خارج آآ من خارج الله من خارج الناص أرغنا؟ وضربنا الأمثلة فيها طيب قال وكذلك اسم النبي عليه الصلاة والسلام مثل محمد صلى الله عليه وسلم وأحمد والماحي والحاشر والعارض ونبي الرحمة ونبي التوبة ها والمطفر والبشير والنذير كل ايه أسماء فارك الله فيكم لها مجلول ولا معنى ولا نعوت كاملة ليست أسماء اعلام مجرده كما ذهب لهذا المعتزل قالوا هذه أسماء مجرد اعلام مجرد لا تحمل معاني كاملة وصفات حسن وكذلك اسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والشفاء والبيان والكتاب والذكر إلى آخره وامثال ذلك فان كان مقصود السائل تعين مسمى عبرنا عنه باي شيء باي اسم كان إذا عرف مسمى هذا الاسم وقد يكون اسم علما وقد يكون صفه كمن يسال عن قوله ومن اعرض عن ذكره ما ذكره فيقول له هو القران مثلا او ما انزله من الكتب فان الذكر مصدر ذكر الكرو ذكر والمصدر ترى يضاف الى الفاعل وطاره الى المفعول فاذا قيل ذكر الله بالمعنى الثاني كان ما يذكر به ذكر الله سبحان الله الحمد لله الله اكبر ولا اله الا الله اي ما يذكر به مثل قول عبد سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله اكبر واذا قيل بالمعنى الاول كان ما يذكره هو وهو كلامه هذا هو المراد في قوله ومن اعرض عن ذكري اي كتاب وقرآن وتنزيل ومن اعرض عن ذكر لأنه قال قبل ذلك فإما يأتي مني هدى فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى وهداه هو ما أنزله من الذكر وقال بعد ذلك قال ربي لمع شرطني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى تنسى بمعنى تطرف في العذاب ليس معناها تنسى بمعنى الغفلة والنسيان والذهول إن هذا محال على الله لا يضل ربي ولا ولا ينسى معناه لا يضل ربي ولا ينسى قال ولا ينبغي أن نقول نسيان يا رقم جلال لا جوز لما هذا نسيان بمعنى الترك ربنا يا إخوة هل هو المقصود ان يعرف ان الذكر هو كلامه المنزل كل هذا يمهد شيخ الاسلام لتقرير ان الخلاف بين السلف في تفسير القران أغلبه واكثره اختلاف تنوعه لا اختلاف طبع نعم نسوا الله فنسيهم امر نفسي نسوا الله فنسعه معناه نسوا هم يعني تركوا الدين من أساسا تركوا ال الإسلام من أساسا معناه تركوا القرآن من أساسا لم يؤمنوا به أصلا مش معناه واحد حفظ القرآن وينشغل مثلا بزواجه وأولاده ومعيشته فيكون هذا لا آه. معناها الترك أنا أقيل اليوم لننساكم كما نسي اللقاء هم نسوا اللقاء هم أنهم كفروا به وتركوه من أساسه وجحدوه وقيل اليوم لننساك أنا تتركون ليس معنى نسيان الذي هو ضده العلم والتذكر أو نسيان معنى الذهول قيل اليوم لننساكم وما ربك بغض النعم تعمل قال من يقول ما يكون هناك من يقول ان يكون لا، من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك لا نقول نسيان يليق من يكون ينسب لا يضاف الى الله النسيان الذي بمعنى الدهور لا ينسب الى الله ولا يضاف اليه بارك الله فيكم قال رب لم عشرتني اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها والمقصود ان يعرف ان الذكر هو كلام المنزل او ذكر العبد لهم فسواء قيل ذكري كتابي أو كلامي أو هداي أو نحو ذلك فإن المسمى واحد وإن كان مقصود السائل معرفة ما في الاسم من الصفة المختصة به بد من خطر زائد على تعيين مسمى إذن يسأل عن القدوس السلام المقمن علم أن الله علم أنه الله لكن مراده معنى كبن قدوسا سلاما مؤمنا والقدوس والقدوس هو المتنزه عن العلوب والمطائس والسلام والسالم من الآفاء والصحيم والولد المؤمن المصدق أولياءه وأنبياءه ورسله قال إذا عرف هذا هذه كلها مقدمة فالسبب كثيرا ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عين هذا أمر على ذاته وإن كان فيها من الصفه ما ليس في نسم الآخر كمن يقول أحمد هو والمح والعق والقدوس هو الغفور الرحيم أي إن المسمى واحد لا أن هذه الصفة هي هذه لا لان الصفات متبين على فان نعود مرة ثانية إذا قال أحمد والحاشد والمح والعاصد نتذكر في عائلة البشر والبوتس والغفور الرحيم نتذكر في عائلة البشر الله علما وصلا علام, علام بدلاء عيش باعتبار دلالة على ذات الرحيم وهي متردفة بهذا الاعتبار طيب متبائنة باعتبار دلالتها على صفات مختلفة متنوعة متعددة. هذه هذا مدلول وهذا مدلول المدلول هذا لا يعارض المدلول الثاني لأن العالمية لا تعارض الوصفية والوصفية لا تعارض العالمية معنى أعلام وعيه فأوصى قال إذا عرفها فالسلف كثير ما يعبرون عن مسمى بعبارة تدل على عين أي على ذاته وإن كان فيها من الصفة ما ليس باسم الله كما يقول أحمد الحاش والماح والعقل والقدس وغفور رحيم أي إن المسمى لا أن هذه الصفة هي هذه ومعنون أن هذا ليس اختلاف تضاد كما ضم بعض الناس مثال ذلك تفسيرهم للصراط المستقيم وقال بعضهم عن القرآن قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عليه الذي روات النبي وروا ابو نعيم من طرق متعددة وحق الله المتين وذكر الحكيم وصراط المستقيم وقال بعضهم هو الاسلام لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النواس الذي هو الذي بين قوسين هذا يا اخوان وحق الله المتين وذهب هذا حديث لا صح من ناحيه الرفع للصح هو حديث جميل المعنى لكنه ضعيف المبنى يروى عن علي بن طالب كما ذكر الشيخ هنا معنى اخوه يروى مرفوع وصوم انه موقوف ومنهم من ضعفه مرفوعا الموقوف ونظر الى المعنى وقال المعنى جميل المعنى جميل وصحيح على جميل وقال بعضهم الاسلام لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الناس بن الذي روى الترمذي وغيره ضرب الله مثلا صراط مستقيم وعلى جنبتي الصراط سوره وفي السورين ابواب ممتعه وعلى الأبواب سطور مرخاة وداع يدعو من فوق الصراط وداع يدعو على رأس الصراط قال بالصراط المستقيم والإسلام والصراط حدود الله والأبواب مفتح محارب الله وجاء على رأس الصراط كتاب الله وجاء فوق الصراط وعد الله في قلب كل مؤمن فهذان القولان متفقان لأن دين الاسلام هو اتباع القرآن ولكن كل منهما نبه على وصف غير الوصف الآخر الآخر كما أن لغة صراح يشعر بوصف ثاني وكذلك قول من قال هو السنه والجماعة وقول من قال هو طريق العبودية وقول من قال هو طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأمثال ذلك فهؤلاء كلهم أشاره الى ذات واحد تعرفون الصراط عرفوه بعصاف مختلفة لكن وصفها لكن كل لكن وصفه كل منهم بصفتك من صفاتها هذا الصنف الأول الذي ذكره من صنفين اختلاف التنوع الذي لاجه منه والافتراض والافتراق والفقاط والتداور احتجي بهذا القضاء على عمل لفادقه ان شاء الله في الأحد مقبل في نفس الترسل وكتب لي في هذا الدرس عن تطبيق الدروس اليوم كان ممتع سبحان اللهم بحمدك سب لله لا اله الا انت اصلي